فيتعقد في النبي الا يعني ان هذه العمليه من العقد في الخلول ومعامله كفك حتى اذا جاء الى التشدع عباره تكون مستنره راحه والجراح لا يشفى لانه يذهب بالاخلاص مطلقا فيذحب ثواب قيامه والثواب قيامه هذا المنطورة فيتحقق في ذلك قوم الحبيب القبطة رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قرائم ليس له من قيامه سوى السهر وقلة النوم كبثل الحمار يحمل الفار الحمار اذا حملت فوقه كتب. كتب المنطقة. كتب الرياضيات. كتب اللغة. كتب الطب. هل يستفيد هذا الحمار مما على ظهره كرامة. حمل الكنزة على ظهره وهو حمار. ليس هكذا. ما هكذا سورة يجده يجعل. من أعرف أن يتقرر من الله فلتبه بينه وبين ربطه الخلاف ولا يدل غيره أول أول طريق لنصوله إلى الحق أن لا تؤذيه أخاس لماذا؟ لأنه شرط في تحقيق كمال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أي الكامل باش ما يقول شي واحد شي واحد دار هالشنا ونقوله قلوا انتكت لا هنا الألف لا بالكمال قال المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده واحد مسلم وهو مصباح تلعشي شقيه يدب في أعراضه ويسب في أغراضه ويؤديه بلسانه ويده ورجله حسنا كمار الإسلام عندنا ولو صدى ولا القاعد لأنه يسمى مسلم سورا يوم القيامة يسمى أفلتا أتدرون من المفلس هو الذي مسلم ولكن لم يسلم منه المسلمون غرب هذا وقتل هذا وسب هذا ظلم هذا إلى خيرا فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسنات حتى إذا فنيت أخذ من خطاياه فطرحت عليه قال وحق أن يسترشد وما على المسلم أن يخاف في الله نوم النمائم أقول كول هذا وأصدق الله ولكم وإذن الله الحق لله الكبير المتعال جلال والدوار المنزل عن الكبير والدوار صلى ربي وسلامه على ذي القلب الطهور نبراس الحق وينبوع وعلى اهل بيته واصحابه الذين سلكوا من فيها وعلى من استنبط هداهم ومقتى اهداهم الى نور الدين واله من بعد اخوي احباب رسول الله انا واحد من اسهداجه السؤال الاول رجل كان له ارض كان له ارض فباعها مضطرا ليسدد بينا يسأل هل يخرج زكاة مقبوض من الارض كله ام زكاة ما تبقى بعد ادائه ربما بسرعة قلت له جواباً أنا أصحح إن شاء الله لأنني ما, ما, ما هذا الجواب الذي كنت أريده أو كنت أجبته بالصحة فمعنا لا أذكر لا كنت مشهول زكاة الثابت ليست كزكاة السائل الثابت زكاته مجتمعة يعني الأرض مثل الركاز ومثل المستخرج من الأرض لا يدخل فيه بين ولا عم وبالتالي وجب اخراج الزكاة على الارض لانها زكاتها وبعد ذلك يؤدي الدين بحول الله طبارك وتعالى السؤال الثاني امرأة لها ذهب كانت تلبسه ولكن بعدما مرضت ادخلته بالاستشفاء يعني اذا وقفت على المال هل تزكي عليه؟ الأول كان للزينة تلبسه للزينة بمقدر ما تتزين به النساء والآن جعلته مدخرا أي جعلته لطحفات به لطحفات المستقبل, المستقبل هل عليه زكا هنا المسألة في الذهب خلافية في الخروع ليس في الأصول. هناك من يرى الزكاة على الذهب مطلقا سواء كان للتزين أم للغير وهذا أشد الأقوال طبعا أشد الأقوال وإليه ذهب الإمام الأدبان رحمة الله عليه في تحريبه للذهب المحلق على النساء والرجال مطلقا هكذا وإن كانت الفتوى شاذة قليلا واستدلوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنه أرضها وهي تلبس إسوارها محلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت زكاة هذه قالت لا قال أتشبين أن تصوري به يوم القيامة جمرة من النار أتشبين أن تصوري به يوم القيامة جمرة من النار فهؤلاء استدلوا على أن الذهب فيه زكاة سوركاً للتزين أم لغيره لكن كبار المحققين استخرجوا من هذا الحديث أن ما عليه زكاة هو ما فضل عن إدراج الزينة المرأة إذا تزينت بالمعتاد يعني ما تلبسه النساء عادة لا تخرج عليه الزكاة لكن إذا غالت في الزينة إذا غالت يعني لبست أكثر مما تلبس النساء في العادة فإنما زد على عادة النساء فيه زكاة وهذا الذي نبيل إليه حول الله تبارك وتعالى لأن ذلك يؤدي إلى معاني حيا ولا حيلة مع ربنا تبارك وتعالى حتى قيل أن امرأة لديها ذهب كثير وسألت عني الزكاة ما تقل إذا حال عليها الحوف ونحاول هنا قمري ماشي شمسي الحول القمري معناه السنه القمريه ماشي السنه الشمسيه بعض الناس كيحسبوا براس العام ولا كيحسبوا في شهر 7 لا تحسب بالشهر القمري 30 يوم او 29 الحول القمري علاش تدور الزكاه دورتها هكذا فقال يعني فيما تمي السنة القمريه وجبت الزكاه فهي حينما تحول الحول يبقى ابقى لها واحد شهر ولا شهر كانت جب تدخل بعتك هذا او وهبت لك هذا فينتقل هذا الذهب الى ابنتها يعني لا زكت على الام لانها خرج من ملكها قبل ان يحول الحول فاذا مر من الحول الجدي ثلاثة اشهر قالت هبي لي هذا الذهب هذا حينما عمان تضارك وتعالى لا حينة مع ربنا تضارك وتعالى ابدا لأن الحكمة من فرض الزكاة على هذه المسائل معلومة ومتحققة وإن كنا نحن قصير النظر لا يمكن أن نرى الحق جميعا هذه المرأة هل تزكي عليه نقول إن شاء الله إذا جعلته للدخاري تزكي عليه بشرط أن يصل النصاب إذا كان النصاب النصاب هو خمس جرام من الذهاب خمسة و جرام من ذهب خمسة و اثمانين من ذهب إذا كان الذهب الآن تقريباً من جرام الواحد شي ميتين ولا أكثر بمعنى خاص يكون عنده جرش بالمليون و خمسمية و شي حاجة من فوق من جرش بالمليون فوق ديال الذهب عليه زكاة فإذا كان أقل من جرش بالمليون لا زكاة تعال إن شاء الله انا أقول هاجو المليون ما شي تحقيقها مش سعد رحمن قال لي ما رجل المليون لا قلت لي بو 85 جرام دير الثهر ومشو سخصيبك الدقة هو اللي تعرف تاما انا ايقلت تقريبا يعني كان عودة ان اكد عنا شي مرة كتديو عليا شي حاجة خطأ ايقل قالها سعدة شي واحد غاخذ مرض يقول لا قالها سعدة من حرم هذا اما قلت لو قلت لي بو 85 جرام من الثهر عودة 85 جرام مِنَ الذَّهَبِ اللهم اجعل هذا جمعا مباركا مقبولا واجعل تفرقنا به تفرقا سالما من الشرور غير معصومه ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا صحيه ولا محصومه واجنبنا اللهم من النار بعفوك واهلنا الجنه برحمتك يا عظيم يا غفار اللهم انا نسالك التقوى والعفاف والرزق الحلال والكفاف اللهم انا نسالك التقوى والعفاف اللهم ارزقنا منازل الشهداء وعيش السعداء ونبل النبلاء وحلم الأنبياء يا لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه إلحاق المنحين ألقنا يا ربنا برض عفوك ألقنا يا ربنا برض عفوك وحلاوة مغفرة وحلاوة مغفرة وحلاوة مغفرة منصر اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمداً السادس وسدد اللهم خطاه على ذرب النفائس الله اللهم من حواشه الشياطين والوساوس والهواجس وأقر عينه بولي عهده وصنوه وسائر إخوانه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً فاعينه على كل خير ومن أراد بهم سوى ذلك فاعرضه اللهم للمهالك وسد في وجه المسالك واجه ربنا بالنجوم الشوابك أكفناه بما شئت يا علي المالك ربنا لا تدع لنا بما قالنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا شفرته ولا ذينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا أحضرته ولا مسجون إلا أطلقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ليلا ترضى ولا نبجيها الصلاح إلا يصاصها وقضيتها يقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك مجباك رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثنك والغريمة من كل بر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واغفر لهم لجميع الحاضرين ولجميع المستمعين ولجميع الصابرين ولكل من قال آمين اللهم إنا نعوذ بك من الحيانة ونسألك تماما الصيانة وحسن الديانة سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرصدين والحمد لله رب العالمين وأقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعمل ما تسعى الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ون افرايتم ما تنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قد اما عينكم ما نحن بما على أن نبثل على أن نبثل أمثالكم ولكن لا تعلمون ولقد علمتم مشأة لولا فلولا تذكرون أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أأَنتُم تَسْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ان عالم محرومون بل نحن محرومون اقرا يتد المن ماء الذي تشرهون اقرا انذرتوهم من المذنب لو نشاء جعلناه رجاجا فلولا تشكرون أقرأيتم النار الذي تورون أنتم أنشأتم شجرتها شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تسبح باسم ربك العظيم الله اجبر الله اجبر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 بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه امزه الذي جمع مالا وعذبه يحسب انما له هو اخلده لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفدة إنها عليهم موصدة في عرب ممزدة Alla uajbam.